ولو جعل الله ملكا لجعل الله رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون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 أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَغْيَاهُ اللَّهُ أَتَخْذُ وَلِيًّا فَأَضِلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُقِيمُ وَلَا يُضَاعَ قُل إِنِّي